الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجادة الزجادة كأنها كوفم دري ويوقد يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا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 BIBAYU TIN ADINA ALLAH AN TURFA WA YUNKARA FI NASMAN YASBAHU LAHU FI HAMIL GUDU WA AL ASAL RIJAL وإقام الصلاه وإيتاء الزكاه يخافون يوما يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب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 شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه مروج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يدا إذا أخرج يدا جهول لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من